121. إن تتوبى إلى الله فقد صرت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 122. 119. بعد ذلك ظهير